براءة من الله ورسوله إلى الذين عهت من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وأعلموا وأعلموا أنكم غير معجز الله وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُرْتَكَمَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا كُنْتُ غَيْرَ مُعْتَذِلِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثم ما لم ينقصكم شيئا، ثم لم ينقصكم شيئا، ولم يغاهي عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدةهم، إن الله يحب المتقين. فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم وخذوهم وأحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تبو وأقاموا الصلاة وأتموا الزكاة فخلو سبيلهم ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بان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 فإن تابوا وأطاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّهُمُ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم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 أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جادوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أي يعمروا مساجد الله شاهدين شاهدين على أنفسهم بالكفر هؤلاء كحبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.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 والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهزوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله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 إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم, لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن مِّنكُمْ منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان وَأَبْنَاؤُكُمْ وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم واذواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره وتجاره تخشون كسادا ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهادا وجهاد في سبيله فتربصه حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحذمون ما حرم الله ورسوله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 ذلك قولهم بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤسكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا, أربابا من قبل الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أي يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أي يتب من نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق.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 لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها زباههم فتكوا بها زباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذون إن عدَّة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كاف واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحزمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهزي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تعصروه فقد نفروا الله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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم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 ولو أرادوا الخروج لعدوا له عده ولكن كريه الله بعاسهم فثبتهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خلل ولئÖZضعو خيالكم يبغونكم الفتنَ وفيكم سمعنَ لهم، والله عليم بالظالمين. لقد بَتَغَوَّ الفِتْنَةُ مِن قَبْل وَقَلَّبُوا لك الأمور حتَّى جاء الحق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 وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارة أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا, وقالوا حسبنا الله سيؤسينا الله من فضله ورسوله إنما إلى الله راغبون إن مصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة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 يَصْلُفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا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 لا تعتفرو قد كفرو بعدي إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المحروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم قالبين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد من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 المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ناس جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عهد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبأس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا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 فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُم نِّفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ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 الذين يلمزون المطويين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفطهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات تأمذوا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 تأذنك أولو الطول منهم وقالوا زرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنون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 والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم كل قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الذمع حزنا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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا وَقْلَبْتُمْ إلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ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 الاعراض أشد كفرا ونفاقا وأجدر ان لا يعلم واجدر ان يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرموه ويتردص ويتردص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن إفاده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟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 وتفريقا بين المؤمنين وإلصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكافرون لا تقن فيه أبدا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 فَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ وَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزالون بنيانهم الذي بنوريبة في قلوبهم إلا ريبة في قلوبهم إلا أنت تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترا من المؤمنين أن وأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اتَّبَعُنَا الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف وادناهم عن المنكر وانهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا, ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عنه ما وعده إلا عما وعده ووعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تضرأ منه إن إبراهيم لأهله الحليم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 يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه الذين تبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزق من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تبع عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.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 ولا مخنفة في سبيل الله ولا يطعون موطئ ولا يطعون موطئ يغض الكفاف ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح.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 ليتفقروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وَأَلَمْ يُؤنَّ لَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانو وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَغَرِبُ عِندَهُمْ إِلَى بَعْضِهِمْ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 من أنفسكم عزيز عليهما عنتم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم